الحمد <سؤال> لله العالمين والصلاه والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين اود ان نبدا اجتماعنا الخاص بمتابعه رسالاتيات في الله تعالى فان هذا المجلس في واقع شهر صفر دعاء الله الذي بعد 400000 من رضي الله عليه قال ابو خري الله تعالى حدثنا عصام بن خالق حدثنا حديث بن مكمان أنه سأل عبد الله من فتنى بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعارات بيط ما في عنفقته كان في عنفقته شعارات بيط لا. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن التبع ومن التبع والإسناد الرابع الذي يمر بنا في الثلاثيات فقد مر بنا السنيد ثلاثة تكلمنا عن رجالها الأول هو ما كان يرويه البخاري عن شيخه مكي من إبراهيم والثاني ما كان يرويه عن شيخه أبي عاصم النبي الضحاك بن مخلد والثالث ما رواه عن شيخي محمد بن عبد الله الأنصاري وهذا هو الرابع وما يرويه هنا عن شيخي عصام بن خالد الحضرمي <تصفيق> عصام بن خالد لم يخرج له إلا البخاري فقط دون بقية أصحاب الكتب الستة ومن كبار شيوك البخاري في الطبقة الأولى الذين يروي عنه البخاري ويروون هم بدورهم عن التابعين انطبقة التابعين فيروي أبو خارج عنهم بعلوم فتكون الواسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فقط هذا يعد من أعلى الأسنين أي ثلاثيات. بعد ثنائيات الإمام المالك رحاله و خالد فقد قال ان النساء ما به وليس به باس و ابن حدان في الثقات وهو من صغار أتباع التابعين و... وقد صحح الحافظ بن خجر في سنة موته في العام الرابع عشر بعد المائتين حيث إنهم قد اختلفوا في سنة موته فمؤمن حريز ابن غثمان الرخضي فإنه من صغار التابعين الذين يرون عن صغار الصحابة فقل يدوى أبو هو وثقه ثبت ف... يعني كان رومي هذا النص اي نحن بالطعن في علي طالب رضي الله عنه ولذلك قيل لم يخرج له مسلم شيئا من هذا الباب من ما أخرج له البخاري لأنه قيل إنها قد صحت توبته عند البخاري أنه تاب من النصب وليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث فقط هذا أيضا يبين أن البخاري لم يكثر عنه ولو لم يرون عنه إلا هذا الحديث فقط لعل هذا أيضا من أجل ما قد روميه من النصر أو لا لا لعل البخاري لم تبلغه توبته إلا مؤخرا فلم يتمكن من الرواية أنه إلا أن يروي عن هذا الحديث هذا الحديث أفضل وبلا شك يعني العلماء الحديث الجمهور منهم قد أجازوا الرواية عن المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته وقيل إذا لم يروي ما يقوي بدعته ولم يخاصم عليها وأما عبد الله بن بصر هو من صغار الصحابة وقد روى له الجماعة ولكنه قد أتى ذكره في مسلم لكن دون رواية ذكر في صحيح مسلم ذكر اسمه في واقعه ولكنه لم يروي شيئا وقد نات بالشام على القول الصحيح وكان آخرا الصحابة موتا بالشام طيب. وقوله أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا اختلف في ضبط هذه العبارة على وجهين الوجه الأول الأول أرأيت النبي بنصبي النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل هذا على أن قوله أرأيت أي أخبرني أكان أي أخبرني لا هذا الوجه الثاني يحمل الوجه الأول أرأيت أي على الاستفهام على وجهه والنبي على النصب على المفهولية أي أرأيت والفاعل محذوف النبي منصوب على المفهولية أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا فتكون أرأيت هنا على, على سبيل الاستفهام أي أداة الاستفهام قد أضيفت إلى الفعل والفعل نصب ما بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن <تصفيق> وجه الثاني فتكون أرأيت بمعنى أخبرني وعلامة الاستفهام كان ملحقة بمحظوف هو كان فيكون أمعنا أخبرني أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا شيخ وتكون هنا ويقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسمه كان ولكن كان حذفت فتقديره أنه, أنه اسمه كان فيكون مرفوعا قال أنه اسمه فسوأ هذا أو ذاك الذي يعني يعنينا أن عبد الله بن مصر سؤل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان شيخا أي في لحيته شعرات ضيط أم الشيخ يأتي على معان منها الرجل الكبير واختلف في تحديد السن هل هم فوق الثلاثين أم فوق الأربعين هم ولكن الشاهد أنهم أن العرب كانوا يميزون الشيخ بكبر سنه ومن علامات الكبر أنه تظهر الشعرات البيض في شعر رأسي وفي شعر الحيط فهذا هو موضع الاستفام وقوله كان في عنفقته العنفقة بفتح العين والسكون النون نعم بعدها فوقاف مفتوحتين وهي ما بين الضقن والشفة السفلة وهذه المنطقة وهنا ما بين الشفة السفلة من هنا والضقن هذا والضقن ما تعريف الذقن الذقن الذقن هو ملتقى اللحيين هذان اللحيان التي تنبت او اللتان تنبت عليهما اللحيه اللحيان فهذان اللحيان ملتقى, ملتقى مسمى بالذقن فالذقن منطقه اللحيين أما العنفة فهي ما بين الذقن الى ايش طه هذه المنطقه الغائره هذه والذي تنبط عليها ايه فرا هذه العنفقه تسمى هكذا سواء كان عليها شعر ام ليس عليها شعر واحيانا تطلق العنفقه على الشعر النبات الذي نبت في هذه المنطقه وقوله في عنفقته شعرات ضيض قد يتعارض مع حديث آخر وحديث قفادا أنه قال سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان شيء في صدغيه والصدغ وما بين الحاجب إلى الأذن فهذا بخلاف العنفقة ولكن الجمعة بين الحديثين كما قال القاري, القاري وما وقع في رواية مسلم حديث قتاذة عن أنس أنه قال لم يخذب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي أصطغينه وفي الرأس نباذ ومن أثبت البياضة في مواضع ثلاثة في مواضع ثلاثة فهنا هذه زيادة زيادة ثقة وهذه زيادة لا تلافي المزيد وقال القاري وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب في عنفقته أكثر مما شاب في غيرها ومراد أنس أنه لو لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخباب والله أعلم و جاء أيضا في حديث أنس في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه قال وقبض أي نبي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته واشرون شعرة بيضاء وأن أخرجه البخيري عسل في صحيحيهما ولن استفتح به الترميذي كتابه الشمائل وكما قال الشيخ محمد بازمون محمد بن بازمون ويفيد أن الشيبة أقل, أقل من الأشرين فلن أبي قيثم من طريق أبي بكر بن عياش فلن قال قلت لربيعة جالست أنسا قال نعم وسمعته يقول شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبة هنا يعني العنفقة قل ابن ماجه عن وحميد الطويل قال سوي لأنس بن مال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يرى من الشيب إلا نحو سبع عشرة أو عشرين شعرة في مقدم في مقدم لحياته وهذا حديث أصله عند مسلم عند الإمامي مسلم فقال الشيخ محمد نزمون التعليق على هذا وقد تقدم فنخيفه عبد الله بن مصر و ان قصده به كان لا يزيد على 10 شعرات و ليراده بصيغه جمع القله ما كنا لكن ذلك بعن فيحمل الزائد على ذلك في صدغه كما قال يقطاد فلا يكون ثم تعارض بين الروايات يعني هذه الشعرات التي في صدغيه إذا جمعت إلى الشعرات التي في عنفقته فإنها قد تصل إلى العشرين أو إلى السبعة عشر أو نخو ذلك والعرب أحيانا تطلق الكسرة أي في الرقم وتريد به العدد كاملا آه هذا مما يعرفه عند العرب وقد اختلف في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم هل خضبت أم لم يخضبت نظراً لما جاء في حديثه أنس أنه لما سئلها الخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب أنه له شعرات بيت في عنفقته وصدغيه ولم يذكر ليش الخضاب أي كأنه نفى الخضاب <تصفيق> ولكن نعم ولكن بعض الاحاديث قد ثبت فيها مجدى للنبي صلى الله عليه وسلم شعارات خمراء أو مخضوبة كما في حديث عثمان ابن عبد الله بن موهب وقال أرسلني أهلي إلى أم سلمة رجل الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قدح مما وقضب إسرائيل أي راوي الحديث ثلاثة من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء دعت إليها مخضبه فاطلعت في الجلجل فاطلعت في الجلجل الذي كانت تحفظ في الشعارات فرأيت شعارات قمراء هي شعارات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة بعد نوت النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بها وهذا جائز أي التبرك باثار رسول الله الله لكن هذا التبرك انما لم يصح في حاله صحه نسبه هذه الاثار الى رسول الله والذي كان يظهر ان ولم تبقى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا لم يبقى شيء منها إلى هذا الزمان فهؤلاء الزنادقة أو اللصوص أو أهل البدع الذين يريدون صارقة أموال المسلمين تحت دعوة أن شعارات النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في البلد الفلاني أو في المتحف الفلاني هذا كذب ولا يصح شيء من هذا شيء من هذا ولكن الاثار بقيت فتره وجيزه في زمن التابعين وقد يكون فيما بعدهم ثم فقدت ولا يعلم مكانها ولا يعلم اين هي وهذه حكمه الله عز وجل لعلمي سبحانه وتعظم حدث بعد ذلك من تفشي الجهل والشرك والوثنية بين الناس يكون بقاو هذه الآثار بابا للغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معلومة الناس ولا تفرق وأيضا لما أخرج أبو ومسلم الحديث بن رضي الله عنه أنه قال أما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها هذا إثبات ليشل الخباب و وقد جمع القاضي عياض بين هذه الأحاديث فيما نقله أنه يفسر يعني مسلم يعني بما نسمع الآن ولا نجمع بعضهم القضايا انتضيعه عيالتي والله تعالى وجمع بعضهم بين الاحاديث بما اشار في حديثهم من كلام انس في قوم فقال في هذا الحديث من قدتون الا يكون شيء من الطيب كان يطيب به شعره كان صلى الله عليه وسلم السلام. كان يستعمل الطيب كثيرا Ṣ solamente他是 քн fundamentals dragging�лек sympath schaffen んjack benchmarks are their means to complete the state 来了 hempen veut 壁话 sig権 celand� Ṣ seja Ṣ 아이� algorithm ing maça Oxlimate ṣition nama ṣa Stadium ṣition ṣ chinese ay tebe boys ṣ 돈 Strange يعني هذا وجه بالجن أنه هذا اللول الصفرة أو الحمرى التي رؤيت في شعارات النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعلها كانت بسبب الطيب لا بسبب الخضاب هذا وجه وهناك وجه آخر وشار إليه عليه القاري رحمه الله تعالى وفيه أنه يعني لعل أنسا أراد بنفه الخضاب أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام يعني كأن أنسا أراد أنه لم يخضب أي أنه لم يكن يستخدم يستخدم الخضاب في كل وقت يكون الناس هنا على الغالب لا على المجموع ويقول من أثبت الخضاب كابن عمر رضي الله عنهما إنما أثبته في المرات أو الأحيين القليلة التي خضب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا على أن بعضهم قال لما كان في بعض شعره عليه الصلاة والسلام حمرة أو صفرة وهما مقدمتان للبيعات كان يظن الظن أنه من استعمال الخباب والله تعالى أعلمه أعلم الصلاة وقد جاء في فضل الشيبة التي تكون للرجل المسلم حديث وحديث صحيح أخرجه الطبراني في مهجمه الكبير الحديث حديث عمر من الخطاب رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلامي كانت له نورا يوم القيامة ولذلك كان الذي يعني له الأسبقية في الإمامة في الإمامة المصلين بعد القارئ العالم للسنة أقدمهم إسلاما ومعه أقدمهم هجرة بلا شك الكبر كبر السن في الإسلام له مكانة وتقدير ولذلك تضافرت النصوص الشرعية على, علي وجود احترام الكبير كما في الحديث ليس مننا من لم احترم كبيرنا او في وقر كبيرنا <تصفيق> وهذا الكبر انه الانسان إن يعني إن ارتبط بالعلم فهو يجعل لصاحبه وقارا واحتراما اكثر ومن كبير السن الذي يتابع الهوى أو الذي يقع في البدع والأهواء أو في المعاصي من الكبائر ونحوها فإنه يعني بلا شك إن أظهر هذا وتظاهر به فلا يقر ولا محترم ولا كرامة له إن أظهر هذا ودعا إليه أو اقترفه وجاهر به بل يجب أن يهجر وإن كان كبيرا في السن ومن وافق السن والكزم سبيل السلف هو كبير وإن كان صغيرا في السن كما قال, قال ابن عبد البر هذا في كتابه جامع بيان العلم وفضله الله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصلى الله عليه وسلم نحن درس المنهج الله